غردي يا روح ألحان الجلال واسكبي في القلب نورا وأمان علق الأفراح في جيد الهلال واهتفي بالحب أهلا رمضان جل من سواه شهر من جمال حنا فيه السعي للفردوسihan هل ترى أذن في الكون بلال أم هي الذكرى رواها رمضان؟ نريد يا روح الحان الجلال واسكبي في القلب نورا أمان علق الأفراح في جد الهلال. فردي يا روح ألحان الجلال واسكبي في القلب نورا وامان علق الأفراح في جيد الهلال واهتفي بالحب أهلا رمضان جل من سواه شهم من جمال حان فيه السعي للفرد وسحان هل ترى في الكون بلال أم هي الذكرى رواها رمضى موسم العفو فوان الرحمة فرصة العمر زمان العمل مركب يعلوه نور الهيبة قد تجلى فيها بالمخمل من طامع في الجنة فتح الباب ولما يدخلي غرتي يا روح ألحان الجلال, الجلال واسكبي في القلب نورا وأمان علق الأفراح في جدي الهلال وانتفي بالحب